أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله انكم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون